وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبينا